ويركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم القاترون قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وَإِذْ يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ